بسم الله الحمد لله الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم الذي لا يقدر أحد منا قدره وأصلي وأسلم على من رفع الله في العالم ذكره محمد صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وقت في هذا الشهر الكريم الذي ما عرفنا قدره كان يدعى لهذا الشهر ستة أشهر قبله أن تدرك هذه الليالي وهذه الدقائق كان يبكى ويسجد حتى يدخل رمضان وهم فوق الأرض ما يريدون أكثر من هذا ونحن الآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة ايوة ربي طوضة للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس الان اصبح شهر رمضان مجرد ما ينتهي تبدأ الاعداد في المسلسلات الترفيهية وهم كانوا يدعون ضحكوا علينا جعل رمضان شهر مسابقات اطلي عشر تذافر بخمتين ريال وجعل شيك بعشر مليار والله إني أبخث وأجحف في الحق لكن دعونا نقرب المسألة للعقول عشر مليار التي يسيل لها لعاب كثير من الناس الذين يعرفون الريال والمليون ثم قل في هذا الطفل هذه الملاهي تريد العشر تذاكر لك حرية الاختيار وإلا أملك لك عرض أفضل من هذا شيك بعشرة مليار لكن ما هو الآن موعد الصرف بعد سنة تجل الطفل ينظر للملاهي ويشوف السيارات تلعب والناس بحكون والألعاب تدور ثم جاء وهم يأخذ التذاكر قلت له حبيبي أنا ما أملك لك شيء ما أملك لك على ضرر ما أملك لك أن أخطع يدك وأخليك تاخذ الشيك رفض أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قلت له حبيبي هذه بعد نقطاع تلسل طعب أقنعه لأنني يقول يا أخي فتن والسيارات تلعب والناس كلهم يلعبون كيف تقول لي قلت لك هذي حبيبي عشرة مليار تستطيع فيها أن تشتري ملايين تجد هذا الطفل لا يمثلت نفسه وغلبت عليه شقوته والفسن قال أعطونا إن شاء الله الله غفور رحيم وأخذ التذاكر ثم جاء واحد منكم حديد قال يا حديدي قال يا أخي تراكم انت حمثون أنتم من جهرين عشر ما معك التذاكر لا من قهرنا نحن نحبك ولا مملك لك نكرر إلا أن نقول لك أخذ التذاكر بعد مقتاعة انتهت هناك أقوام في نفس المشهد بدأ يحسب في رأسه وبدأ يستعمل هذا العقل قال عشر تذاكر تنتهي بعد مقتاعة وأكون مثل هذا المسكين لا والله خذوا التذاكر أنتم والعبوا اضحكوا اليوم أنا ما أفعل أنا الآن عندي صفة بعشرة مليار بعد سنة اذا بذاك انتهى مدة سنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوم انتهت لكن انظر الى وجهه وانظر الى فرح قلبه ها ام لا تسأل عن فرح قلبه ولا تبارك له ها اقرأوا كتاب له اني ظننت ايقنت اني املك هذه الاعين غيري اعمى استطيع بعد المغرب اشوف طاش مطاش واشوف النساء وامتع هذا النظر في الحرام لكني ايقنت اني انتظرت واستغلت هذا الشهر اني ظننت فهو سيشة راضية في جنة عالية. اللي كتب ابليس انك تدخلها ما بينك وبينها هنا الموت واقتنعت انا وانا بتزكية ابليس. يوم ام ضيع هذا وانتهى التذاكر خلاص ما يحتاج التلطة هو الآن يريد ان يحتاج قالوا ربنا غلبت علينا شقوسنا وكنا قوما ضالين ودنا اخرجنا منا خط لي يا رب تذاكر هنا والعشرة مليار وشرف طيب انتم ما تقدر فتن وما تتحمل لازم تشوفهاش ماطاش ولازم تنظر للنساء ولازم اختنا الغالية تنظر الى الحرام الله والله تشوفون مني هناك هل يعطى فرصة وقد جاء اليوم يوم ينصحه يظن انهم غايرين منه ليش يا اخي عندنا عيون اسأل انطوع ليش ما تناظر الحرام ما عندك شهوة قال لا والله عندي شهوة طيب ما عندكم ما تقدر في تلفزيون قال أقدر طيب ما تشوف نساء في الشارع قال إلا طيب ليش ما تناظر ما عندك جوال تعاكس قال لا معي جوال طيب ليش ما تعاكس يمكن الرجل قاعد يخطط على عشرة مليار وعن تجال التذاكر بعشرة يوم إخواني لأجل هذا انظر ماذا قال الله على بعدها قالوا ربنا فأخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فإذا بأرحم الراحمين هذا كلامه بينه لولد قبل أنه قال اخت أوصينا تكلمون هو ارحم الراحمين لكن رحمته قريب من المحسنين اللي يعبد الله كأن يراه ورحمتي وسعت كل شيء ما انتهت الآية فساكتبها ما قال باكتب بعضها وبعضها للناس لا قال فساكتبها وسعت كل شيء فساكتبها لمن للذين يتقون يا خاص يعرف أنه سوف يسأل ويعرف أن معه كرام كافي ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختأوا فيها ولا تكلمون اليوم ابنيت جعل لك اليوم وافق عند الله وقال لك انت غالي عند الله سبحانه وتعالى ما بينك وبين الجنات وأن تمشي إلى الرحمن وفده وأن تدخل الجنات وتتمتع في جنات النعيم وجنة الجنتين دان إلا أن تموت صدقت أنا وأنت أيطمع كل مريء منهم أن يدخل جنة نعيم أم حسدتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء في سبيل الله عندهم ختم والضراء وزلزل طيب ليش يا رب هؤلاء يقال لهم وأنت أرحم الراحمين فيها ولا تتسمعون اسمع قال اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريقا من عبادي كان هناك ناس في نفس الوقت بعد المغرب جالس المسجد يختم كان في ناس بعد ما أفضل راح وغسل وذهب للمسجد في تلك الروسانية الى الله جل وعلا ماذا يقولون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا لا امن ورحمنا تسير له ورقم خير الذي انه عز هنا فاتخذتموهم سخريا مطاوعين رجال معقدين هنولي ما اترسعوا ولا ناوروا ولا استمتعوا باللقطات الفكاهية فاتخذتموهم سخريا حتى يأسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ما النتيجة إني جديتهم جزيتهم اليوم بما صبروا هو لأ ناس فواقة تشتهي عندها شهوة وعندها شهوة لكن بما صبروا أنهم هم الفائزون ثم سألهم الله جل وعلا قال كم نبيثتم في الأرض عزو السنين قالوا لبيثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العابدين قال إن نبيثتم إلا قليلا لو أنكم لو كان عندكم عقول تفرق بين التذاكر والمليارات لو أنكم كنتم تعلمون إخواني بالأمس القريب زرت مريض وأنا بإذن الله بعد الصلاة أذهب إليه هذا المريض عمره 29 وعشرين سنة أقسم بالله لا إله إلا هو كان في يوم من الأيام أقوى من كل من حضر في هذه في هذا المجلس كان في يوم من الأيام أي من أنسق الناس حرض وعسى والله جل في علاه يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يظن أن الحب وأملي لهم أعطيني ويعصيني وأعطيه ويعصيني وأثر عليه ويعصيني وأحلم عليه ويعصيني وأناعمه ثم وعملي لهم إنك يدي هذا في المستشفى العذكري أسأل اللهم يرفع عنه في المستشفى العسكري في غرفة رقم تسعة في العزل لا يتحرك منه الآن إلا الرأس فجد رجل كامل ما فيه ولا عضو من الأعضاء يطيع والله يده لها سنة وستة شهور ما رفعت لكاس منه طلب مني أني أجيب له شهور بعد, بعد ما حاولت فيه لازم تقول يا خالد إيش مش مشته اليوم بعد ما حاولت فيه والله قال ما أبغى شيء إذا أن قال والله العظيم إني مشته أكل بيت لسنة ستة شهور ما يأكله في المتشفية جلت تبغى قال أبغى شربه وبدأ يقولي طلباته في هذه الشربة جبت له الشربة اليوم اللي بعده جيت قال له ما أتأكل الشربة ولا شيء فألت اللي معه قال ليش ما أتأكلت خالد قال والله يا ابو مجاهد أنا نشفيها والله واني ما طلبتها منك إلا والله اني نفسي فيها لكن والله يوم تذكرت اخراجها وانا لابس شفاضها عزكم والله يوم تذكرت اخراجها معد تنغصت علي والله لأن مسألة عندي وعندك مسألة بسيطة ما تأخذ ثلاث دقائق تذهب لذولة المياه ثم تأمر يديك التي مشتريتها والله وتوفى تسأل عنها تأمر يديك تنزع ملابسك مسألة بسيطة ما لأحد منا عليك فليش تجعل وتتشدر وتشيلها من إخراجها ثم تنظف نفسك بنفسك ثم ترفع ملابسك بيديك وتخرج من رحمة الله عزك الله هو لا يقول والله العظيم أني أشتهي الأكل لا تذكرت إخراجه عذفت عنه معنى الضغط لأني جون ثلاثة يحملونا ويقلبونا ثم ينزعون عذابهم الله الحصير 29 وعشرين سنة جابوا صلاة ست شهور ما كان يحتاج ولا كان يفكر إذا جاب يأكل يفكر في إخراجها يقول أدري والله أنا شفتهم حاطين خمامات ونظفوني وأشوف عيونهم كلهم كشرين من الرائحة يقول أدري لولا الزوادة اللي يأخذونه وحاجتهم ما حد نظفني وها هو آخر في مستشفى نقاها يقول مات أبوي وأنا عندي اثنين من الأخوان كنا ثلاث رجال في البيت ما كان يحمل همهم ولا يطعمهم ولا يوصل لهم الأكل ولا يحملهم أكياس الرز ولا الزبايح ولا الغاز إلا أنا فقدر الله جل وعلا عليه حادث تصيب بشارة رباع الأطراف فقالت لأم لي أخوي كل يوم واحد منكم يجلس معيق لنا إخواني ما نعرف هذا الكلام لكن اسأل الله اللو علا في وجودكم كل يوم وأنتم أخواتي اسأل الله أنه ما يذيقكم من نتالنا اسأل الله أنه لا يجعل تنظفك غير ذك وإلا والله لتدرق الظلم أقرب الناس إليه يا يقول فاستمرت الحال على ما هي عليه كل يوم ينظفني واحد جي يوم من الأيام اللي كان مسؤول عني يقول قال لي أنا أذنك بس شوي وانا طفطالة يقول راح قال الأخوي أنا اليوم ما عدت قياي تكفجر معه اليوم وأنا بروح والله ما عده وتأخرت عليهم يقول فارتفع صوت بدأ أخوي الثاني وبدأ النقاش قال يا أخي طبعا ما فاضي لك أنا ريح تهتي بي أنت أنا مغسلة يقول اقصم بالله زلزلوني لكن ما املك شيء اقول لهم اذا غصيعوني اخي في نفسي فتحملت واخدت الكلمة وصبرت وقلت في نفسي انا ما صبرت عشانهم انا صابر عشان امي جالس معهم في البيت يقول ومرت الايام والاسابيع والاشهر ثم جاء يوم والله لو أنسى نفسي وأنت يوم الشلل اللي كسرت فيه عظامي ولا أنسى يقول جاي يوم ونهادي عادي دائما في الصالة أغفو أحيان وأنام على الكرسي على العربية يقول فما لس أنقل وننف يقول رم التليفون في الصالة وجدت أمي وفعت السماعة أنا استيقظت على رمت التليفون لكني ما فتحت عيني قمت بأنام بكمل نومي يقول فارفعها ثم يسمعها وأنا أسمع قالت عليكم السلام وش أخباركم طيبين الله ملك الحمد ثم قالت من هو زواجة زواج من ثم سكتت. قالت عاد أن نقدر نروح الزواجات وعندنا هالعلة سبحان الله أمة تقول عندنا نستطيع نروح نقدر نروح الزواجات وعندنا هالعلة صار هو العلة الآن الله لا يذيقني وإياكم منة الناس ولو أقرب قريب سوف تعرف وأسأل الله أن لا نعرف في الدنيا وأن لا يجعل الله لأحد علينا منه إلا الله سبحانه يقول فراحظ أيام ما ضغط ضيق ذرها أقسم بالله إن هالكلمة أقصى علي من الشلل أنا الآن على ما كان يأكلهم إلا أنا ومن من أمي أغلى الناس اللي أنا ما قعدت سألها عشانها يقول فصبرت الأيام كل الأيام وأنا هذه الكلمة تكسر فيني أقوى من الشلل علي يقول فقلت لأمي يا يما أنا بروح المستشفى النقاها عندهم برامج هناك تربيهية يقول لا, لا أجلس يا أوليدي يقول لا والله يما هني يقول لها قلت لها عاطم راسب أقروا بي يقول الله تحبيت راسع بيستكفيني ولا تربيني يقول ما أودي أنا أروح عنها لكن ما دام يعلم عندهم ضغطه يفقره وطلع وااتاكم من كل ما سالتم وإن تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار تعال قلنا حبيبي الغالي يوم أن مسعك الله جل وعلا بهذه العيون لا تنظر إلى حرام من قام رمضان ما قال إسلاما الإسلام سهل حبيبي تصلي تذكي الصوم تشهد الله لا إليها الله وتحج مع لا سهل قال من قام رمضان إيمان لأجل هذا قال عن المؤمنين طبعا أنا وأنت وأنت أخيه أبليس أعطانا من زمان تزكي بأننا مؤمنون وأننا مخلصون ومتقون هل أنت مؤمنون؟ اسمع أخي قد أفلح المؤمنون أول صفة الصحائف عند الله جل وعلا والصفات من الله جل وعلا عند إبليس لا يضرك إبليس لأنه لا الذينهم في صلاة خشون كيف صلاتنا؟ متى آخر مرة بكينا في الصلاة؟ والله إنه لا يشيب عارض الرجل في الإسلام ما كتب له من صلاة إلا صلاة أو صلاتين. يقوله الفاروق رضي الله عنه صدق يكتب له اليوم سجود خشع فيه وبكى ثم الصلاه فباجه يفكر في الدنيا بعد اربع شهور بكى يومه وهو وبعد وقعد شهور بكى وخشع في ركعة وكتبت له وجمعت فاذا بها صلاه او صلاتين لاجل هذا حبيب الغالي يقول الله جل وعلا كل المؤمنين يخض من ابصارهم ملقم المسلمين دين الاسلام سهل ومن المؤمنين لأنهم ما يقدمون بين يدين الله ورسوله هل أنا وأنت منهم إذا الغض بخرك إذا كنت منهم يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم هؤلاء المؤمنون عند الله جل وعلا فهل أنا وأنت منهم من يصوم يوصوم رمضان إيمان واحتساب تحتسب أنك تدعو الله كل يوم كيف تعتق من النار في هذه الليلة وكيف تفعلت اسمك وأختي الغالية هناك وهذه هي آخر قصة أقتمعت فيها في المستشفى عندي طفلة في العناية مركزة أول ما دخلت عليها إذ بي أرى الله جل وعلا عطاها رجلين كاملة وجذع كامل وأكثاف وأيدي ورقبة وشفاء ثم والله الذي لا إله إلا هو. لما صعد إذا ظهر عندها عين واحدة كبيرة والعين الثانية فيه خط وأربع رموش. ما في عين. والله خط وأربع رموش. تلقت أفكر وأنا أنظر إليها. صحيح إن الإنسان لا يطغى الرؤاه كرما. والله لو صبرك هذا أو كانت أختنا المسكينة التي ضيعت عمرها اللي لبست لسام وجعلت النقاب وكحلت العينين والله لو كانت بهذا الشكل والله ما لبست لقاب أكثن بالذي لا إله إلا هو ولا ما كحلت ثلث الرموش الأربع لكن إن الإنسان لا يطبع مثلا لا أخذ الله عينه إذا شم أهل الله لا قرآه استغناه وإذا أنعمنا على الإنسان أعطيناه هو اللي نظف نفسه ما في أحد نظفه وتمشي بعباءتها الفاتنة إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه لكن يوم أن يأخذ الله من ما يعمل هذا أسألك سؤال أخير قبل أن تنفض وأنفض هذا رأيت في حياتك أعمى واقف عند محل بيشوف يبغى يركب لا ديجيتال ولا سوبر ماركت ولا أردو في حياتك أعمى واقف أو لك والله أنا مسافر بعد صلاة عندي برنامج بيشوف ما رأينا في حياتك هذا رأيت من شلت أطرافه واحد مش فوشي الرضاعي ويذبح في السوق على لحيته وما أنت كرقم في بين أسنانه يبغى يرجع هل رأيت وحدة في حياتك لابس العبيان لعلكت وطلع عيونها واللسان لو وهي معاقه وتزحف على لحيتها في السور ما رأينا لا تنظأين من دل لها الله على فوق الأرض وأمعم الله عليه رأينا كيف يتجبر إن الإنسان ليضغى الرآه استغنى إخوتي هذا الشهر والله إن خرج عليك عندك 11 شهر في كل يوم في مثل الراجح يموت أقوام نصلي على جناز 10-5 في كل يوم ظهر وعصر هؤلاء كلهم لم رمضان الماضي وبالأمس غسل أخي جبل أمس الصباح عمره 19 سنة ميت بعد صوات الفجر أخي أسأل الله جل وعلا وأخيتي أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وبجوده وبنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن لا يكلنا إلى غيره طرف عين وأن لا يجعل أحد علينا منة هو وأن يجعلنا نقدر هذه النعم فنشكرها اعملوا ما قال قولوا آل داود اشكرا اللهم كما جمعتني بأحبابي هؤلاء فوق هذا الفرش اللهم اجمعني بهم يا رب العالمين اخرى اطر عيني واعينهم برؤية بعض البعض اخرى فرمدية ابدية ان تفضل العرش يا رب العالمين اللهم يا ربي قبل ان يتفرق اخواني واخواتي هؤلاء اللهم لا تفرق الاكتاب وفي صدر واحد منهم حاجة لم تقضى بعد اللهم قدرهم حاجاتهم وأمنياتهم قبل أن يتفرقوا من هذا المكان اللهم ارضى عني وعنهم اللهم يا رب الأرض يا من الأرض أرضه والسماء سماءه والبحر بحره ما عطاه يوم أغرق فرعون ولا عطته الأرض يوم أنخصه بقارون اللهم اختف بالأمر في العراق يا رب العالمين في كل مكان اللهم لا تبقي لهم جنديا إلا وأهلك يا رب العالمين اللهم لا تعيدهم إلى بلدانهم إلا بالتوابيك يا رب العالمين اللهم إني أسألك بنوريوتشي فلذي الذي له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة يا من يجي ولا يجار عليه اللهم إنهم قد بغوا وأتوا اللهم إنهم قد أتوا فلا ترجع واجعهم إلى بلادهم سالمين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين واجعلنا يا ربي لا نؤذيهم بذنوبنا يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيكم محمد آسف العقالة ولكن والله من حب لكم وأسأل الله ليس ديركم والصلاة والسلام